أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم ما جاءهم ما عرضوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 119. إذ أخذنا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العيل بكفرهم قل بئس يأمركم به إيمانكم إن